يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تعد لأن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحب بنا الله فاتبعني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ألطير الله ورسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب لذا رزق لك ما في بطني محاررًا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب بِإِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ لَكَ رَكْلُ ثَأْ وَإِنِّي سَمِّيْتُ ميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربا هَذِهِ قَضُونٌ حَسَنٌ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا ذَكَرِيٌّ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 بَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةٌ طَيِّبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ